بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب يصنعون <تصفيق> يصنعون çekine ala suru mescfuf ve كيهث ولا من مم مما يشتمون يتنازعون وَأَقُ بَعْضُهُمْ الذَعَْضُهُ م نَا ذَعَْضِ يَتَنْسَ أَلُونَ قَ إَِّ كُنَّ قُبِلُ في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة رب فَبِكَ هِنُونَ وَلَا مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّذَرَ رَبَّ صُفِيَ رَعِيبًا <المنون> <كلت> يقولون تقعون بل لا يؤمنون فلن يأتوا بحديث مثله number Um no. 117. والذين كفروا المكيدون 118. لهم إله غير الله حار مركوم فذرهم حتى يلاكوا يومهم الذي ما أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك في أعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقول. وسبح بحمد ربك حين تقوى من الليل فسبحه